وكذلك ما أرسل من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمته وإن على آثارهم قتذون